ولمن خاف ما قام ربه جنّت فبأي آل إن ربكما تكذب زبان زوات أثنان فبأي آلام bikumatukaliban fihima aynan tajriyan بكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلام بكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرقوا جن الجنتين فبأي آلاء ربك ما فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي كأنهن الياقوت والمرجان، فبأي آل ربك ما تكذبان؟ الجزاء الإحسان إلا الإحسان صدق الله العظيم